أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حطرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَسُلِّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اسْتَزَلُوكُمْ فَلَنْ يُقَاتِلُوكُمْ وَإِنْ قَالُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا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 سَلَم وَيَكُفّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا